هان الوداع يا أصحمة تساءل قلب أبي هريرة أين النبي أين المهاجرون والأنصار لمطرقات المدينة تشكو فراقهم فأخبره سباع بن عرفطة أن القائد صلى الله عليه وسلم عينه أميراً في غيابه ولما أخبروه برغبتهم باللحاق به زودهم بما يلزمهم من زاد وودعهم وفي مكان آخر بعيد يجري وداع آخر مرير. يجري خلف البحار في إفريقية في الحبشة تسيل دموع الملك العظيم أصحمة النجاشي وتسيل دموع رجال ونساء لم يروا منه إلا كرم الضيافة وصدق الوعد والعدل جعفر بن أبي طالب وصحبه يهمون بمغادرة الحبشة أرض الملك الكريم العادل إلى طيبة أسطورة الكرم وعاصمة العدل والتوحيد يودعون الملك الموحد الذي حماهم ودافع عنهم ورفض رشاو المشركين لطردهم بل خصهم بالدخول عليه ولو كان مع أهله ولو كان نائما لوحت القلوب للنجاشي لغابات الحبشة وأنهارها لأطيارها وأزهارها وكأن القلوب تقول للنجاشي إلى اللقاء بين أنهار أعذب وأشجار أطيب وجمال لم تره عين ولم تسمع به أذن إلى اللقاء في حدائق جنات الخلد ومنتجعاتها حمل المؤمنون متاعهم وركبوا رواحلهم نحو الساحل ثم حملوها في السفينة وركبوا شقوا عباب البحر حتى رست السفينة على شاطئ الجزيرة العربية وهناك امتطوا الإبل نحو طيبة شتان ما بين الرحيل والعودة لقد بنى لهم الإسلام دولة وصار لها بين العالم صولة وجولة دلفوا طيبة ففوجئوا كما فوجئ أبو هريرة أين الحبيب الذي أحرق الشوق قلوبهم إليه دخلوها فرأوا نظرات المنافقين تضيق عليهم الدروب فاتجهوا لأميرها سباع فأخبرهم أن قائدهم صلى الله عليه وسلم مكث بعد عودته من الحديبية ثلاثة أيام ثم أصدر أمره صلى الله عليه وسلم لجيشه بالاستعداد للتوجه إلى بلدة تتطوى فيها بقايا الخيانة كالحية بلدة تدعى خيبر فر إليها وتكدس فيها بقية خونة يهود الذين خططوا لمعركة الأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام وقبل المغادرة طلب صلى الله عليه وسلم من صاحبه أبي طلحة شاباً يخدمه فأخذ معه أنس بن مالك ابن زوجته أم سليم مشار بيت ابنته فاطمة وودعها وودع الحسن والحسين ونظر إلى فارسه علي فإذا هو لا يستطيع الإبصار بوضوح إنه يشتك الرمد فطلب منه البقاء ثم انطلق صلى الله عليه وسلم بقافلة خير أهل الأرض أهل بيعة الرضوان في أوائل شهر محرم ولما غادروا المدينة بمسافة لام علي نفسه وقال أنا أتخلف عن النبي فطلب تهيئة راحلته وركبها ثم سار وهو لا يكاد يستطيع تبيين طريقه لكن هناك من سبقه وسبق القائد صلى الله عليه وسلم وجنده سبقهم إلى حصن خيبر دون أن يراه البشر حتى يهود